اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالح سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غتاء أحوى سنقلئك فلا تنسى إلا ما شاء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 سمع الله لمن حمدها الله أكبر الله أكبر الله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 سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق تم نور وعظم حلمك فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وبسدت يدك فأعطيت فلك الحمد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واخنا واصرف عنا شر وما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت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 علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ولمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمري يقربنا إلى حبك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرف تعين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ألبسهم نباس الصحة والعافية واجعلهم قررة عين لمن يرجوهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أعنا ولا تعن عليناه وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين إليك مخبتين أواهين منيبين رب لا تقبل توبتنا تقبل توبتنا رَبَّنَا تَقَبِّلْ تَوْبَتَنَا وَاغْسِلْ حَوْبَتَنَا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسلتنا واسترسخا ومائم قلوبنا لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كان ونسألك الوفاة خيرا لنا ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيم لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة ونظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى نقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ارفع اللهم قدرهم ويسر أمرهم وكفر سيئاتهم وأجزل لهم ثوبتهم اللهم ارحمهم كما رحمونا أحسم إليهم كما أحسنوا إلينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا قرة عين لهم اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم اللهم أسعد قلوبهم اللهم أحسن خاتمتهم اللهم أحسن خاتمتهم اللهم, أحسن خاتمتهم. اللهم اغفر لمن مات منهم اللهم اغفر له ولموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واخسلهم بالماء والثلج والبرد جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى اعلى درجاتك بالغين اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه تحت الجنادن والتراب وحدنا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا وجاء انا اذا حضر الحساب اللهم لقلنا الجواب اللهم لقلنا الجواب واجعل قبورنا روضه من رياض الجنه اللهم لا تجعلها حفره من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك ما قدرناك حق قدرك وجهك عظم الوجوه وجاهك عظم الجاه وعطيتك عظم العطايا وأهنأها أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل أنت الملك لا شريك لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجليرة ولا يهتك الستر يا مرآنا على معاصينا فلم يفضحنا وقل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا يا ذا المعروف الذي لا ينقص أبدا يا ذا النعمة التي لا تقصى عددا من الذي دعاك فحرمته من الذي فر إليك فطرته من الذي توكل عليك فاسلمت يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب من النار اللهم اللهم اعتق رقابنا من النار رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ودرياتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الملك القدوس ذو القوة والملكوت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أنصر عبادك الموحدين في كل مكان أيدهم بتأييدك أنصرهم بنصرك المبين قَوِّ عَزَائِمَهُمْ وَارْبِطْ عَلَاقُ قُنُوبِهِمْ وَسَدِّدْ رَمْيَهُمْ وَوَحِّدْ صَفَّهُمْ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ الدِّينِ خُذْهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ خُذْهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِهِمْ فَإِنَّهُمْ لا يعجزونك اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على نبينا محمد الله أكبر الله الله أكبر الله الله, كتب الله, الله, كتب الله, الله. الله